من خيركم طفلا، ثم لتبرؤ أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعض علم شيئا. وترى الأرض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بعيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن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 ولا هدى ولا كتاب ممل ثانيا عط في ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونزقه يوم القيامة عذاب الحريق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 يَا أَتُ لَمَنْ ضَرُّ أَقْرَبُ مِن نَفْسِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِير إِنَّ اللَّهَ يُبْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 لك ايضو ما يرون وكذالك انزل الله ايات بينات وان الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين وال النصارى والمجوس والذين أشرقوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرزوا منها من غم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 الناس سواء أن الأكاف فيه والباد، ومن يرد فيه بالحاضر بظلم نذقه من عذاب أليم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَارْكَعِ السُّجُودَ وَالذِينَ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوا كَرِدَالَهُ وَلَا كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ نَعْمِي قَلِيلًا لِيَشْهَدُوا مَا نَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ لَمَا رَزَقَهُمْ بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب.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 ولولا دفوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكروا فيه اسم الله كثيرا ولا يصرن الله ما يصره إن الله لقوي عزيز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 وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدِينٍ وَكُلْ ذِبْ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيْمَن قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر موطلة وقصر مشيء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 ويخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعذون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخلتها وإلي المصير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 فإذا تمنى ألقى الشيطان في أبنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم الحكيم يَجَعَل مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى يُحْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ أُغِي ظِلَّهُ لَيَوْمِ السُّورِ نَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذلك بأن الله يُلِجَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آيَاتُنَا بِينَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْوهِ الَّذِينَ كَفَوُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عليهم آيَاتِنَا وَالْأَفَعُ نَبْعُكُمْ بِشَرِّ مِنْ فَالِكُمْ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 وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ بَغْضَ الطَّالِبِ وَالمَطْلُوبِ مَا قَضَى اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ